أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة الأحد معرضا خاصا للمخطوطات العربية النادرة التي تتناول علوم اللغة العربية وأدابها وفنونها ومعاجمها.